الشيخ أبو العنين شعيشة يتلو ما تيسر له من سورة التوبة أعو من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا no distinction in the noise Don't want Ooh. Mm -hmm. alone. The... يبال الل بج الذيذ م Hu oh um. One Ben! Ah! mm my One day! أو كان رضا Var Samen mm ¡Zaúr! Siostunut Oi A. وَبِنْهُمْ مَن يَقُو